مجرد فاتفضى الشعب مل من السكوت يحيا كريما أو يموت الشعب قرر فاتفضى رأس على لن يخفضى الشعب قرر أن يقوم وعن الحقيقة لا يحول من غير عنف أو صدام من غير ترويع الأنام من غير تخريب المرافق أو كبت صوت لا يوافق سأمل مذلة والخناع أو مفتيا بوجوب طاع الشعب عربي أصيل كم عز جيلا بعد جيل هو يشتهي حريتا هو يسترد كرامته الشعب مل من السكوت الشعب مل من السكوت يا حي يا كريم من او يموت الشعب مل من السكوت يحيا كريما او يموت الشعب قرر خطفضا رأس على لي يخفضا